بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا أكالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظنون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 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْلَيْلُ كِتَابٌ مَنْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يسقون من رحيق مختوم ختام مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أَكُونُ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلْبُهُمْ فِكِّين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يضحَكُونَ عَلَى الْآرَائكِ يَمْهِمُونَ هَلْ سَوِيَ بِالْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ